لينة او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افى الله ولا رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركان فَمَا أَوْجَفْتُمَا لَهُ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رَكْبٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا أَفَا اَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ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 يَا بَنِي تَرَوْنَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُ نَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هم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 117. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 118. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا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 لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطير فيكم احدا ابدا وان قاتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولا ان قاتلوا لا ينصرونهم الين نصروهم ليولن الادبار ولا ان نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون لا انتم اشد رهبتا في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون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 كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا تَذَاقُوا بَأْسَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ, فلما كفر قال إِنِّي بَرِيءٌ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 113. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ 126. ورأيته خاشعا مِنْ من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 127. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو